الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الطاهرين اما بعد فنواصل في باب التنا في باب الاشتغال باب الاشتغال مضى معنا معنى الاشتغال والامثله بذلك ثم ذكر المصنف الاحكام الخمسه المتعلقه بالاسم المشتغل عنه راينا الحكم الاول وهو وجوب النص هذا هو الحكم الاول الذي نولنا جواز الوجهين مع ترجيح النص. اذن اول حكم جواز الوجهين مع ترجيح النصب في نحو هم الدرس احفظه ما قال هذا المصنف ذكر ثلاث مواضع يرجع فيها النصب اليس كذلك زيدا زيدا يضربهم اول مثال ها ها لا زيدا يضربه هذا المثال ذكر المصنف لا ما زيدا يضربه اعطيني المسن لا لا لا قال يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا اعمال الاول واخطا عفوا هذا التنازع قال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت اخاه أو مررت به رفعه بالابتداء فجملة بعده خبر ونصبه باذن الله ضربته واهنت وجواز واجبه الحذر فان موضع الجمله بعده هذا في كل في المقدمه ثم قال ويترجح النصب الاول الجواز مطلقا دون ترجيح دون وجوب دون كذا الآن هنا يترجح النصب يعني يجوز الوجهان ويترجح النصب في نحو لاحظ أن الحكم الأول حكم عام يجوز في نحو زيدا ضربته وزيدا ضربت أخاه وزيدا مررت به رفع يزيد بالابتداء يعني الجملة بعده خبر ونصبه بإذماري ضربت وأهنت وجاوست واضح والجملة بعده آه فلا موضع الجملة بعدها إذن يجوز فيها الرفع والنصب هذا الحكم العام لليس المشتغل عنه من حيث الإجمال اما من حيث التفصيل ففيه خمسه احكام الحكم الأول قال ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه وذكر السبق قال للطلب وهذا شرحناه زيدا اضربه زيدا اضربه لا بأس أن نعيد باختصار اضربه للطلب لماذا للطلب لأن على القول العام زيدا يجوز فيه ماذا الوجهان الرفع هو النصب النصب بترجيح أو بتقدير فعل قبله أي يضرب زيدا يضربه واضح الآن لكن يترجح النصب أو ويضعف الله الرفع باعتبار الرفع ماذا نقول هذا مبتدأ وجبنا تبعده خبر لماذا رجحه النصب كما شرحنا الماضي الاسبوع الماضي لماذا يترجى النصب لا ليس لان النصب في طلب الخبر رفع زيد يقتضي الاخبار عنه بجمله طلبيه واضح لان لو نقول زيد لو نرفع مثلا نقول اضربه ها زيد اضربه تكون هذا مبتدا وهذه جمله خبر والخبر في الاصل ماذا يقيم الاصل في ماذا يصدق عليه الان يصح في ان يقول صادق او كاذب يعني يصدق او يكذب لكن هل الجمله الطلبيه تصدق أو تكذب لا تصدق ولا تكذب لهذا يترجح النصب يجوز الوجهان يجوز الرفع لانه ثبت في الكلام العربي الفصيح ماذا الاخبار عن المبتدا بجملة طلبيه واضح فهي جوز لكن الأكثر ماذا الاخبار عنه بجمله خبريه وليست الجملة الطلبيه الجمله الطلبيه لا يصح ان يقال لصاحبها ان تصادق ام كاذب اضرب زيدا هل تقول انت صادق ام كاذب ان تنفذ او لا تنفذ لكن الجملة الخبريه يقولك زيد قام ابوه قل انت صادق ام كاذب يصح هذا وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا لكن الامر لا يقول هذا فلهذا للطلب لكون الخبر طلبا ما لا يترجح النص لماذا النصب ترجح لاننا حينما نقول نصب لا يوجد مبتدا وخبر لا يوجد ماذا لا يوجد مبتدا وخبر يوجد جمله فعليه او جملتان الاولى زيدا مفعول به لفعل محذوف هو اضرب هذه جمله اولى فيها فعل مقدر جملة الثانيه اضربه واضح وهذه ليس لها محل من الاعراب ثانية ليس لها محل من الاعراب باعتبار ماذا باعتبار النصب باعتبار النصب الان واضحه هذه مساله اعيد مساله ان يكون لا الانشاء الطلب من الانشاء الانشاء امر ونهي ودوء واستفهام وتمنن اختلفوا في الرجاء اختلفوا في الرجاء اه والصحيح that they are from the كان people, يعتبرهم if there عندنا a community, ونداء واستفهام ونهي. هذه are هي the same عندنا So, we have a thing, a plan, a plan, a plan, اضربه في في اول المتن او في اول هذا الباب قال المصنف ان في مثل هذا يجوز في زيد وجهان الرفع والنصب الرفع فسره على ان هذا مبتدا والجمله خبر والنصب على ان هذا مفعول به منصوب بفعل محذوف مقدر يوافق هذا في المعنى يعني يفسر هذا الان هذا الوجهان مفهومان طيب إذا كان, فعل... اذا كان الجمله جمله طلبيه لو قال هنا زيدا ضرب... ضربته زيدا ضربته لا يشكال لكن هنا قال زيدا اضربه هنا لماذا يجوز الوجهان لكن النصب ارجح لو قلنا بهذا الوجه هذا الوجه الاول يقتضي ماذا ان هذا مبتدا وهذا خبر واضح لكن هذا الخبر هو ماذا هو جمله طلبيه يعني جمله امر والامر لا يقال فيها التصديق والتكذيب يعني لا تقبل التصديق والتكذيب والاصف الخبر ماذا انه يحتمل الصدق والكذب او يحتمل التصديق والتكذيب على الصحيح في التعريف نقول ما يحتمل التصديق والتكذيب لا نقول ما يحتمل الصدق والكذب ما يحتمل التصديق والتكذيب إذا لو قال ضربته يحتمل التصديق والتكذيب لكن بما أن هذه الجمله طلبيه لا تحتمل التصديق والتكذيب ترجح النصب هذا ارجح هذا اقوى لماذا لاننا حين نقول هنا زيدا لا نقول هذا مبتدا وهذا خبر لا نقع في هذا الاشكال واضح لو رفعنا معناه اننا اخبرنا عن المبتدا بجمله طلبيه إذا لم نخبر نرفع ننصب هذا ننصب إذا ننصب عندي خبر جملة طالبية نخرج من هذا الإشكال يبقى عندي ماذا يبقى عندي مفعول به منصوب لفعل محدود يفصل الذي بعده وضربه ماذا جملة فعلية لا محل لها من غيره إذا لهذا قال هنا النصب أرجح لماذا لأنك إذا إذا رفعت يختض ماذا أنك تخبر عن المبتدى بجملة طالبية والجملة الطالبية هي خبر هنا لكن خبر لا يحتمل التصديق والتكذيب وهي لا تحمل التصديق والتكذيب لهذا ماذا كان هذا أقوى هذا ليس في إشكال هذا في إشكال والله أعلم اذا هذا الوجه الأول وهو ترجيح النص أين نعم ليس بلاغ هذا مبحث نحوي لكن أجبتك بنعم لأن البلاغة لا يمكن فصل بين النحو والبلاغة يعني وهذا ينادي به بعض الدارسين ينادون بعدم فصل النحو والبلاغه والصرف لكن هم ينادون بعدم فصل البلاغة ونحو الصرف من حيث التدريس والرغب بينهم في أمور كذا في له منهج هذا لكن فيه نظر لكن من حيث الدراسة لا يمكن فصل بينهما لابد لطالب العلم أن يتعلم النحو والصرف والبلاء واللغة واللغة متن اللغه اذا يقول هنا يجوز الوجه في نحو زيدا يضربه وهي النصب ثم قال ونحو والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما متاول هذا مضى لان السارق مبتدا والجملة بعده خبر لكن خبر بماذا خبر امر هنا جمله طلبيه ويجب ويشك بالفعل فيه فاء وقد مضى كل هذا. قال وفي نحو والأنعام خلقها لكم هذا الموضع الثاني والأنعام خلقها لكم للتناسب أي أن يكون الاسم المشتغل عنه معطوفا على جملة فعلية خلقه وقبل هذا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خاص من موبه خلق الإنسان. خلق الإنسان من نطفته فإذا هو خصيم المبين إذن والأنعام خلقاء حرف عطف والأنعام يجوز فيها الوجهان لأن ماذا اسم المشتغل عنه خلق اشتغل بالضمير الهاء هذا هو المفعول به هذا مفعوله الهاء هو مفعوله نقول خلق فعل المظلم مبني على الفتح والفاعل مستتر جواز نقدره هوية على الله عز وجل والهاء مفعول به الأنعام من ينصبها الآن لابد من فعل هذا الفعل قد يشتغل بالرفع فهذا مشتاغل عنه لكن يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب يجوز ان تقول الانعام خلقها طبعا في غير القران والانعام خلقها لكن هنا ايهم ارجح الراجح هو لماذا ها هل هنا الرفع يقتضي الاخبار بجمله طلبيه لا هنا يجوز ان نقول الانعام خلقها والجمله هنا ليست طلبيه جمله ماذا جملة خبريه فعلية يعني ليس فيها طلب تحتمل التصنيق والتكليف واضح فهنا الرفع لاش إشكال فيه لكن الترجيح النصب من وجه آخر هو أنها معطوفة على جملة فعلية فالاولى أن ماذا ان نقدر هنا فعل أن نقدر هنا فعل بعد الواو ليكون هذا الفعل معطوف على هذا الفعل في فالجملة الفعلية يناسبها عطف علىها على ماذا جملة فعلية أخرى معطوفه عليها هذا المناسب التناسب واضح إذا فيترجح ماذا النصب ماذا حتى نناسب بين المعطوف والمعطوف عليه حتى نناسب بين المعطوف والمعطوف عليه نوافق بينهما ما بعد الواو جمله فعليه او ما قبل الواو جمله فعليه فنرفع ما بعد فننصب ما بعد الواو على أنه كذلك جمله فعليه ليتناسب اذن فنقول والانعام مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا يفسره الذي بعده تقديره خلقا، ويترجح النصب هنا لكون الجمله الفعليه قبل الواو لا, لا نقول ما طفى الانسان لان المعتبر هنا ماذا ليس لم يقل خلق الانسان والأنعام واضح لم يقل خلق الانسان والانعامه لو توقفنا عند الانعام نقول هذا صحيح الانعام و طفى الانسان لكن الانعام بعدها كجملة، بعدها فعل وفي, وفي ويشتمل على ضمير يعود على أنعام، واضح؟ فهذا كله إما أن يكون جملة، أو إما أن يكون جملة جملتين أو جملة، فهم؟ والله عارف. يقول ونحو أبشر منا واحدا نتابعه وما زيد رأيته لغلبت الفعلية غلبت الفعل أبشر منا واحدا نتابعه. يعني ان هذه الحروف الداخله على الاسم المشتغل عنهم يغلب دخوله على الافعال لهذا نغلب ماذا نغلب الغالب نغلب الغالب قال ابشرا منا واحدا نتبعه ابشرا منا واحدا نتبعه المثال الثاني قال وما زيدا رايته ما زيدا رأيته إذن أباشرا البشر هنا منصوب واحدا منا طبعا هذه كله متعلقه صفة لبشر أو بالفلم الناصب لبشر نتبعه هذا هو الفعل هذا هو العامل اشتغل بالضمير وهو الهاء. وهو الهاء. هذه الهاء تعود على من على البشر إذن هذا الاسم ماذا نقول عنه مشتغل مشتغل عنه نتبع زيدا نتبع زيدا هذا الفعل يتعدل المفعول به واحد وقد استوفاه وقبله اسم هذا الاسم يحتاج إلى عامل وهذا العامل يشبه هذا ويفسره هذا العامل هل ماذا نقول إذن هل نقول بشر مفعول به مقدم؟ الجواب لا، لماذا؟ لاننا نتبع قد استف مفعوله ويحتاج الى مفعول واحد فقط. وقد وجد هنا واتصل به اذا هذا لا يكون فعلا بها لهذا. الان هل نرفع؟ نقول هذا الفعل من حيث الاجمال هذا ليس من حيث الاجمال الحكم العام يجوز فيه الوجهان كما قال ابن انشاء. يجوز فيه النصب على انه منصوب بفعل محذوف ويجوز فيه ماذا؟ الرفع ابشر على أن لا بعده جملة خبر. الآن ما بعده جملة ماذا نتبعه؟ في المضارع يحتم التصديق ويحتم التكذيب. يعني ليست جملة طالبية. هذا هذا جملة طالبية ليست جملة طالبية. يحتم التصديق والتكذيب. إذن يجوز الوجهة. لكن هل هناك مردح للرفع أو للنصب؟ المصنف قال يج يترجح النصب. قال لما؟ or said to him, he said, الفعل كيف the الفعل الجواب the mistake? الاستفهام هذا يغلب دخوله على على takes place on على words, لا على say, والذوات لماذا comments, استفهام والنفي هذا الذي يغلب عليه فالاستفهام يدخل على it ويدخل على on لكن غلبته على من عن الأفعال، وكذلك النفي. تقول ما قام زيد، ما جاء زيد، ما شرب زيد، ما أكل زيد، أقام زيد، أشرب زيد، إلى غير ذلك. فالاستفهام في الأصل يتسلط على على الأفعال، والنفي في الأصل يتسلط على على الأفعال. أما الأسماء فلا. لكن صح عن العرب صحيح أن الاستفهام يدخل على الأسماء وأن النفي يدخل على على الأسماء. تقول ما زيد قائم. أزيد قائم واضح إذا لكن الغالب على من في الاستعمال للأفعال وكذلك الأصل القياس أن الاستفهام يدخل على على الأفعال والقياس أن الاستفهام يدخل على عفوا أن النفي يدخل على الأفعال بما أنه يوجد حرف يغلب دخوله على الأفعال وعندي وجهان هنا ماذا نرجع؟ نرجح النصب أو نرجح ما يغلب دخول الأسماء هذا الحرف على؟ عليه هذا الحرف يغلب دخوله على الفعل فنقدر بعده فعل فنقول نتبع بشرا منا واحدا نتبعه نقول بشرا مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا يفسره الذي بعد تقديره نتبع وهنا نقول ما حرف نفي والنفي يغلب دخوله على الأفعال يجوز الوجهات لكن يترجح النصب لأن هذا الحرف يغلب دخوله على على الأفعال واضح لهذا يترجح النص لا يجب يترجح فنقول زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف فالسر الذي بعده تقديره رايت ما رأيت زيدا رأيته واضح إذا هذا في الموضع الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله بقيه اه قالوا يجيبوا في نحو اه ان زي دن لقيته فاكرمه ان زيدا لقيته فاكرم اذا وجوب النصب هنا ها في نحو ان زيدا، لقيته فأكرمه وجوب النصب هنا لماذا؟ لوجود هذا الحرف وهو إن هذا إن لا يدخل على الأسهل يدخل على على الأفعال الشرط من خصائص الأفعال وهذا هو الكثير الظاهر في كلام العرب ولهذا قال العلماء جعلوا أصل قالوا الشرط لا يدخل إلا على على الأفعال كيف لا فرق بين مسألات إن لو نظرنا مثلا نفرض أن عندنا مثلا مئة مثال مئة مثال في كلام العلم فقر عندنا مئة الآن نجد أن الشرط يدخل في 98 الشرط يدخل فقط على الأفعال مثال فقط الآن النفي الاستفام ربما يدخل على 70 أو 60 في الأفعال والباقي أسماء وفرق بينهما واضح لهذا في هذا في الكهر أكثرية نرجح النصب أما في الأغلبية فنقول ماذا أو في يعني لانه مثالان من 100 ليس لا يقاس فنقول بالوجوه وهذان المثالان نؤولهما لهذا إذا وجد في كلام العرب ما ظاهره أنه أن الشرط دخل على الاسم نقدره ونؤوله مثل هنا إن زيدا نقيته فاكرمه هنا يجب نصب زيد لماذا؟ لأن إن لا يأتي بعدها الأسماء في كلام العرب ماذا يأتي بعدها؟ الأفعال فنقول زيدا فعل زيدا مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره الذي بعده والتقدير إن لقيت زيدا لقيته أو إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه واضح هنا يجب النص وذكر بيت الشاعر إن منفسا أهلكته إن منفسا أهلكته لا تجزعي ان منفسا اهلكته فاذا اهلكته عند ذلك اجزعي لا تجزعي ان منفسا أهلكته. اهلكته لا تجزعي ان منفسا اهلكته لا تجزعي هذا درس خاص منفسا اهلكته لا حرف نهي تجزع فعل مضارع مجزون بلا وناء وجزمه حذف النون ولياء فاعل إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب منفسا مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره الذي بعده تقدره أهلكتو إن أهلكتو منفسا أهلك منفسا أهلكتو فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء الضام المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء مفعول به منصوب مبني على الضم في محل نصب وهذا هو جملة الشرط هو الفعل المقدر مع ما بعدها هو جملة الشرط وجواب الشرط محذوف جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله والتقدير إن منفسا أهلكته لا تتزعي إن منفسا أهلكته لا this is a هذه And this هذا البيت في of law. In the right words, it came from a false word. It came from a false word. And what is the rule of law? It is a rule of law. Do we have to say that this is a rule لا ينصب مفعولين فنقول يقدر ماذا نقدر لهم فعل يفسره هذا الذي جاء متاخر وهو اهلكت المساله هنا واضحه ان الشرطيه لا ياتي بعدها الا الاسماء لكن قد ياتي نعم عفوا لا ياتي بعدها الا الافعال اذا جاء ما, ب... ما ظاهره أنه, فعل... أنه, فعل... أنه, فعل... انه اسم يقدر الفعل بعده حتى في اذا كان مرفوعا حتى اذا كان مرفوعا ان وان احد من المشركين هنا ماذا نقدر فاعل فعل يرفع هذا الفاعل وان استجارك احد استجارك فاجله وان طائفتان الى الايه كثيره قال ويجب الرفع في نحو خرجت فاذا الان وجوب الرفع وجوب الرفع قال ويجب الرفع في نحو الآن كم مضى معنا من حكم لا. لا لا، ومضى معنا حكمان فقط وهذا الحكم الثالث مضى معنا ترجيح النصب ولو ثلاث مواضع مضى معنا وجوب النصب هو الحكم الثاني والآن حكم الثالث هو وجوب الرفع ففرقوا بين الأمرين And there are three categories, three categories. If the third rule is the third rule, in the middle of the study, he said, I've been released, so if the salt will destroy it, it will destroy it. I've been released, Zaydun يضربه ha هل سمعتم عمرا Zaydun ضرب عمرا سبحان الله هم عكس النسب عكس النسب ايه عكس النسب الآن سينصب. Zaydun يضربه عمر هنا لماذا يترجح الرفع؟ الآن قبل هنا في الأصل أنه يجوز فيه الوجه زيدا وزيدن زيد على أنه بعده قبله فعل يفسره الذي بعده يضرب زيدا يضرب زيدا يضربه عمر لأن زيد مضرب أو لا مضرب يضربه عمر وهنا الاسم زيد اشتغل عنه العامل وهو الفعل اشتغل في الضامير الها نقول يضرب فعل مضارع مرفوع والها مفعول به تعود على زيد إذن زيد هو مضرب وعمر فاعل مرفوع رفعه ضمن ظهر على آخرين لكن يجوز الوجهان هنا في الأصل لكن هنا ماذا يمتنع النصب يمتنع النصب إذا امتنع النصب واجب واجب رفع من مانع من النصب والموجب للرفع هو إذا هذه إذا وإذا على وجهين تبهوا إذا على وجهين فجائية وشرطية هذه حرف هذه حرف فجائيه حرف على قول الجمهور اذا الفجائيه حرف تدل على المفاجاه والشرطية ظرف يعني اسم فيها معنى الشرط هذه اذا الفجائيه لا ياتي بعدها الا الاسماء وهذه اذا الشرطيه لا ياتي بعدها الا الافعال سبحان الله المسألة يعني المساله سهله في في الضبط اذا الفجائيه لا ياتي بعدها الا الاسماء وإذا الشرطيه لا ياتي بعدها الا ان الافعال واضحه اذن الشرطيه ما معناها فيها معنى الشر إذا جاء اكرمته إذا اجتهد نجح الفجائيه فيها معنى الفجاءه والمفاجاه والفجاءه خرجت فاذا اسد خرجت فاذا الناس يصلوا واضح اذا ففيها معنى المفاجاه فاذا وجدت اذا هنا ويوجد بعدها اسم مشتهر عنه فيجب رفع الاسم على انه مبتدا والجمله بعده خبر فنقول خرج فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاء حرف عطف اذا حرف مبني على السكون محل العرب يدل على المفاجاه زيد ها مفتا مفتا يدل على مبتدا مرفوع ورفعه الضم الظاهر على اخره يضربهم جمله فعليه كلها في محل خبر واضح And توقفنا هنا. we've stopped كل هذا is the هذا الباب جديد علينا. هذا الباب جديد لا يوجد في this اشتغال. is من to us. لا توجد في new, ماذا doesn't exist in the Arjun كيف؟ في, في مثلها وجودها الرب اه و عندنا بعض وهي الاسم منه الكتاب اه هل لا نفسك ما هذه اسماء استفان لكن مبتدأ مبتدأ مبتدأ ايه لكن اين ال... اين الصدار سمعت قلت شيئا عن هل هذه اسماء لا حق صدى لا حق اوافق اذا أنت وجوب الرفع انا لا أنا أنا اناقشك في وجوب الرفع أنا, انا اناقشك في ماذا قلت عن هل لا هل هل هل أنا المساله لا دعنا منها أنا أنا اناقشك يا نور الدين ماذا قلت عن هل قلت اسم او ماذا لا هذا غير صحيح هل حرف باتفاق حرف واستفهام حرف واستفهام ومواضع وجوب الرفع بعض المحققين يزيدون في هذه المواضع وربما تجد في كتب اخرى زيادات على هذا نعم لكن نحن مقيدون بما ذكر المصنف رحمه الله في المتن الا اذا يعني قصر يعني قصر قصورا ظاهرا لم يذكر المواضع يعني هي اكثر المواضع لم يذكرها وكذا نتطرق عليه هو ذكر اصول عامه اصول عامه وهي ان يمتنع ان يسبق الاسم بحرف او ما هو مختص بالافعال هنا يمكن ان نقول الكتاب هل هل قرات هكذا آه هل قرات هذا الكتاب مشتغل عنه بهذا الضمير في العام قراته اشتغل بالضمير الهاء العائد على على الكتاب الأصل في الكتاب أن فيه وجهين الوجه الأول هو الرفع الوجه الثاني هو النصب النصب على أنه مفعول به لفعل محذوب في فصل الذي بعده والرفع على أنه مبتدى والجملة بعده خبر لكن هنا هل هناك مانع من أحد الوجهين الجواب هناك مانع من النصب لماذا المانع هنا ما هو اين نانع اين المانع هنا قد يوجب الرفع هذا مبتدا هذه خبر طيب لماذا النص ممنوع لماذا لا نقول الكتابه هم. طيب هذا الرفع الكتاب هل قراته لازم فهمتوش المساله قال لكم نقولوا <تصفيق> الان الان الكتابه بالنصب الرفع عرفناه قلنا يجب الرفع نعم يعني يجب الرفع مبتدا الجملة خبر الكتابه لماذا الكتابه يمتنع نصبه <تصفيق> لماذا لا لنفا... لماذا انت حينما تنصب الكتاب حينما تنصب الكتاب تقدر فعلا قبله ها لماذا يمتنع انه يسبق ها ان الشيء اللي يتجد فعل ها لا يتمنع اين الفعل الفعل موجود حتى في زيد ضربته زيد ضربته لاحظ جيدا زيد ضربته هنا موجود فعل ناه هنا زيد من نصب او فعل مفسر مقدر ما اقدرش نقول قرات كتاب حتى هنا لا نستطيع ان نقول لا نقول هنا لا يجوز ان تقول قرات زيد ضربت زيد ضربته لا يجوز ان تقول هذا انما نقدر الفعل فقط حينما نقدر نقول محذوف وجوبا يعني انتم لا تسمعون وجوبا محذوف يفسره الذي بعده هنا في الكتاب هل قراته لماذا ام يعني لا فعل هل لها صدارة؟ لكن اولا أنا أسألك من أين أخذت هذه ال ما ذكرته؟ اسمه؟ ألم تخطئ في المثال؟ متأكد؟ أليس مثال الكتابة؟ هل قرأت؟ الكتاب هل قراته؟ الدرس كيف كلهم مذكوره بالضمير احل بده من معنى المانع من تقدير الفعل هنا المانع من تقدير الفعل وافقك ان ما بعدها لا يعمل فيما قبلها لان لا صدر لا يعمل هذا فيما قبل هذا لكن انا أسأل عن المنح هو الذي منع انت لم تمنع من فوق وبالتالي ينظر في هذه المساله اذا حبذا لم تاتي هذا الكتاب وهذا لا يعني ان هناك ان لا مواضيع اخرى لا يعني أنه لا توجد مواضع اخرى فكثير من النحات في خاصة في الكتب المختصرة يختصرون على بعض الأمثل أو بعض المواضع لكن هناك من الدرسين المعاصرين يتوسعون كثيرا وهذا التوسع يعني في الغالب يعني هو فيه نظر في هذه الكتب المعاصره نواصل قال يجي ربع مضاء قال ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته لتكافر لأن أولا نحدد الإسم المشتغل عنه الإسم المشتغل عنه زيد قام أبوه لا يوجد عمر أكرمته إذن هذا الفعل قد اشتغل بضمير وهو الها أكرمته أكرمت فعل الماضي لبني على السكون والتأفع والهام فعل بي. هذه هات عود على عمر. إذن عمر هو المشتغل. هو المشتغل هنا. واضح الآن؟ اشتغل فعله بضمير عن هذا ليس. فحكم عمر هنا في الأصل فيه الوجهان. يجوز فيه الوجهان. في الحكم العام يجوز فيه الوجهان. الرفع على أنه مبتدى. والجملة أكرمته خبر. والنصب عمراً أكرمته على أنه مفعوب به لفعل محذوف هنا يفسره الذي بعده يفسره أكرمته والتقدير وأكرمته أمرا وأكرمته أمرا أكرمته المصنف رحمه الله قال يجوز فيه الوجهان قال للتكافؤ أول هذا الموضع يذكركم بقوله تعالى والألعام خلقه هنا عندنا حرف عطف قبل هذا ليس المشتغل عنه المشتغل عنه قبله جمله هذه الجمله هي زيد قام ابو ونعربها نقول زيد المبتدا وقام فعل ماضي مبني على الفتح وابوه فاعل مرفوع ورفعه الضمه احسنتم الواو لانه من الافعال الخمسه من الاسماء الخمسه وهو مضاف والهاء مضاف اليه والجملة الفعليه قام ابوه خابر عن زيد اولا ليكن في علمكم ان الجمله الاسميه التي خبرها جمله فعليه تسمى جمله كبرى جمله كبرى اين هي هي كل مبتدا خبره جمله هذه جمله كامله تسمى ماذا جمله كبرى الجمله الصغرى ما هي زيد قائم مثلا او قام ابوه او قام زيد يعني جملة بسيطه فعل وفاعل او مبتدا وخبر مفردان لكن اذا كان المبتدا جملته خبره يكون ماذا يكون جمله فهذه جملة ماذا تسمى جمله كبرى لانها في حقيقه من يعني هي جمله داخل جمله فزيد قام ابوه ماذا جمله اسميه وقام ابوه جمله جمله فعليه هذه تسمى جمله كبرى الان عمر هذا عمر هذا يجوز أن نعطفه على من؟ على زيد فيكون هذا جملة اسمية معطوفه على جملة اسمية زيد قام أبو جملة اسمية فعله آه خبرها خبره ماذا؟ خبرها جملة فعلية وعمر أكرمته جملة اسمية خبرها جملة فعلية زيد تقابل عمر قام ابوه تقابل اكرمته زيد اسم عمر اسم قام ابوه جملة فعلية اكرمته جملة فعلية اذا هنا ماذا عمر على على ما باعتبار ماذا باعتبار الرفع ويجوز ان نعطف عمر على من لا ابوه نعم كيف لا ليس على أبوه الج... هذه هذه كامل على هذه الجملة كيف هذا خبر مرفوع نعم لكن لا يهمون أن حكم الخبر يهمون أن هذا جملة فعلية قام أبوه جملة فعلية أو لا نعطف هذه على هذه فيكون ماذا كذلك جملة جملة فعلية زيد قام أبوه وعمر أكرمته كأن هذه الجمله تابعة لقام ابوه أبوه كان قالت زيد قام ابوه واكرمت عمرا واضح كان وقال زيد قام ابوه اكرمت عمرا المفروض في فيكون من هذا من عطف الجمله الفعليه على الجمله على الجمله الفعليه فيستوي الوجهان يسوي الوجهان لان عمرو يجوز فيه تخرجان انه معطوف على زيد او ان هذه جمله معطوفه على على قامه على قامه فيتك فآن وان كان في نفسي من هذا التأليل شيء واضح يعني هنا نقول عمرو اكرمته نعم عمرا اكرمته وعمر اكرمته الرفع على باعتباره معطوف على على زيد والنصب باعتبار ما معطف على هذه الجمله الفعليه وهي ماذا قام قام أبو As I said, There ليس وحدها one مع فعلها really كيف sense How can هو balance on this idea? Absolutely I قبل حرف عطف it هي humвол على an actual على A real trabal that was primera Before an ad-me Naht, did they gesagt for the same? According to theIF which the Eltern fits the هذا وش معنى واضح هذه جمله اسميه عمرا اكرمته معطوفه كلها على زيد قام ابوه فهذه جمله اسميه وجملة اسمية تبدا بماذا بمبتدا فهو مرفوع او ان هذا قام ابوه وعمرا هنا بالنصب عمرا بالنصب معناه ماذا معناه ان قبله فعل فهو جمله فعليه معطوف على الجملة فعليه واضح عمرا زيد قام أبوه أكرمت عملاً واضح إذن فهو كذلك منصب على هذا على هذا التخرج فجوز فيه الوجه وإن كان فيه شيء من التكلف والله أعلم هذا تفسير نحوي قال رحمه الله وليس منه وليس منه يعني لا يجوز فيه الوجهان ليس منه ليس من جواز الوجهين قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وقوله وأزيد أزيد ذهب به كل شيء فعلوه في الزبر ما معنى الآية معنى الآية حضروا عقيدة كل شيء فعلوه في الزبر ها شكون الجوب طيب نفرض في غير القران الان فعلوه الها تعود على من على كل شيء المضاف مع المضاف اليه سواء لاحظوا هنا كل مبتدا هو مضاف شيء مضاف اليه فعلوه جمله فعليه جمله فعل عفوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصال به و وهي فاعل و مفعل به والجملة الفعلية الفعليه خبر في حرف جر الزبور يسمى جر والجار والمجرور متعلقان بالفعل فعلوا في الأصل في غير القرآن مثل هذا كلام كل ما يجوز فيها الوجهان النصب والرفع كما مضى الرفع على أنه مبتدى وجملة بعده خبر والنصب على أنه منصوب بفعل محذوف يفسره الذي بعده طيب ننصب وكل شيء فعلوه في الزبر ماذا نقدر وفعلوا كل شيء في الزبر وفعلوا كل شيء في الزبر ومعنى هذا ان ما فعلوه فعلوه اين فعلوه في الزبر وهل هذا مراد هل هذا هو المراد ليس هذا هو المراد كان ما فعلوه ماذا حصل في في في الزبر وليس هذا مراد وليس هذا مرادا مفهوم ما المراد اذا ماذا اقتضى الرفع حسين ها كيف هذه مساله المفروض انكم تعرفوها منيح اصلا انكم تتقنون كل شيء فعلوه في الزبر اي كل ما فعل كل ما فعلوه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى واضح من فوق وهذا يساغ في جمله اسميه ليدل على ماذا على الثبات من فوق النصب يخالف المعنى هذا النصب يغير المعنى ولهذا الحكم الاعرابي There is no need to be related to the meaning Especially in the doctrine and the doctrine There is no need to يخالف based on the meaning If the meaning is based on the meaning It is based on the meaning So no And this is why لأنه يلوي أعناق النصوص بما يوافق مذهبه وهو يستعين في ذلك ببراعته في اللغة والنحو والصرف والنحو هذا كذلك ما, يصنع ما يفعله الأشاعر في كتبهم يتمحلون باللغة والنصوص أو النحو عفوا والصرف ونحو هذا لينصروا مذهبهم فالتفسير البلاغية والتفاسير النحوية أو التي يغلي فيها النحو ويغلي فيها البلاغة وأهلها ليسوا على الجادة من أهل السنة العقيدة هذا يحذر منها لا يستفيد منها إلا طالب العلم المتمكن الذي يعرف كيف يستفيد منها أما الذي لا يحسن العقيدة لا فلا يصح له أن يعتمد عليها أو أن يقرأ فيها فهم وهي وهي تتفاوت تتفاوت في في الخطر تتفاوت في الخطر هناك التي يعظم شرها ككتاب الزبخ شريك التفسير الكشاف وهناك اقل منها كالتحليل والتنوير والجامع والقرطبي وغيره So, قال وكل شيء فعله that ليس did was not from به And he was a seed who was a seed who was a seed who was a seed who نايا المبلغ الاصلي لهم والمثال الذي زيد ذهب به لان الهمزه للاستفهام زيد مبتدا ذهب به الاستفهام هذا يرجح يرجح الناس واضح الان لكن لاحظوا بين المرجح اللفظي والمرجح المعنوي ذهب فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح ها به الباء حرف جر لأن الفعل ذهب لازم لا يتعدى بنفسه وبالتالي إذا بني المجهول بد من من نائب فعل لكنه حرف جر لازم ذهب زيد ذهب زيد إذا قلت لأنه من شروط أن تسوغ الفعل, الفعل للمبني المجهول أن يكون متعديا لينوب الفاعل المفعول عن عن الفاعل فاذا لم يكن المفعول من ينوب عنه الجار والمجرور كما مضى معنا بالشرور واضح فالباء الباء حرف جر والها اسم متروك أين اين الف... اين نائب الفاعل هل هو الجار والمجرور او الضمير مثلا مضت معنا قبل أسبوعين فقط في خلاف طيب هذا هو ال... نائب الفاعل نعم هو نائب فاعل منصب مثلا هل نصب هنا منصب مثلا ازيدا ذهب به لا, لا يوجد ناصر. لا يوجد هنا هذا لان هذا الظما لا يقتضي النصب ابدا فهو مزور وإذا نظرنا الى محله فهو مرفوع فيستحيل ان ينصبنا لا يوجد نصب اذا يمتنع النصب واضح And if you get rid of it, يجوز need to get rid of it. So, جواز الوجهين have to get rid of it, you don't have to get هذه of it. الرفع لماذا one's الرفع؟ مثلا زيد ضربته ها هل يوجد ما يوجب النصب لا يوجد هل يوجد ما يرجح النصب لا يوجد هل يوجد ما يوجب الرفع ما يوجب الرفع هي لا يوجد ما يوجب الرفع اذا ماذا نقول يجوز الوجهان لكن ايما ارجح النصب او الرفع الرفع لماذا لا لان الاصل في ماذا لانه الاصل انه بما ان هذه الجمله بدئت باسم فالاصل انه مبتدا فمن المرجح وماذا هو الاصاله هو ماذا هو الاصل لانه مبتدا والاصل الجمل ان يكون مرفوعا وانت عليك فنقول زيد مبتدا يجوز ان تقول زيد الذي ضربته يجوز هذا لكن الراجح هو ماذا هو كونه مرفوعا والله اعلى واعلم